موسيقى لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت انا اني بذلك حظت غنى فوجدت اني خاسر فتلك مظاهر اسمه يا تعالى كن أنت تزدج كن أنت تزدج لا لا لا لا لا الا بما يرضيني كي எல்லா நீட்லி தன் பக்க جمالا جوهرنا هنا في القلب تلا பில் لا